لا اله الا الله قران الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دين كنا علم وهيا كنا سن اهدينا الصراط المستقيم صراط الذي Alla hur man, allra hur man, åskmän och åskmän, والناس الذين صلصالا كالثخان وخلق الجن من ما جم من ناع فبِهِ multimed لا ترموا فضول إلا بشرطان فبهيلا لا يربك ما تكثبان يبصر عليكم أشوان فَهَيْنًا شَقَّ لِصْنَعَا فَجَاءَتْ حَوْرَةٌ كُنْتَ كَهَا فَبِهَيْنًا مَاءٌ يَرْوِيكُمَا جَنِيَّبَا فبأي آلاء عبكما تكذبان متكي على فرش فقالها من استدرق وجلب جنتين دان فبأي آلاء 30 days.